يعود بالله من الشيطان الرجيم. وإذ صرفنا إليك نفرًا من الجن يستمعون القرآن. يستمعون القرآن فنن. قالوا إنصتوا فنن. ما قضي ولقوا إلى قومهم ذريهم قالوا يا قومنا إن سمعنا كتابا أُنزل من بعد موسى مصدقا مصدقا اهد الى الحق والى طريق مستقيم يا قومنا اجيبوا داعي الله وامنوا به يغفر لكم يغفر لكم يا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 بِقَادِرٍ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى بَلٰى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير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 إنها فناء فذر يهلك إلا القوم الفاسق